الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد الله أكبر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 ما بال رسول الله اياله The Quran. La. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ليهده الله فلا مضل له ومن الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا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 الله عز وجل إنما يقسم بعظيم أو بأمر عظيم أقسم سبحانه على أنه خلق الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان جنس الإنسان والكبد هو التعب والنصب والشدة فالله عز وجل يقسم على انه خلق ابن آدم في مقابلة وآلام وشدائد منذ ولادته حتى وفاته فلا يزول هذا الكبد إلا باقتحام العقبة كما قال الله عز وجل فلقتحم العقبة وهذه العقبة عقبة في جهنم فهذه طبيعة الحياة آلام وشبائد يكابدها يكابدها الإنسان من الوهد إلى اللحد واخسر الخاسرين من انتقل من كذب الحياه الى الكذب الاشق والشده الامر في نار جهنم اعاذنا الله واياكم منها واما المفلح الفائز فهو الذي ينتقل من كبد الحياة وقد اقتحم العقبه فكان في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر واذا كانت هذه هي طبيعه الحياة واذا كان التعب والنصب والشدائد والالام والمحن والفتر هي سنة الله تبارك وتعالى في ذر ادم حتى كانه خلقوا لذلك ولاجل ذلك وتامل قوله تعالى في كبد في كبد كأنه ظرف في مظروف لا ينفق عنه أقول إذا كانت هذه هي الحال فبما يستعين المرء على تخفيف آلامه وذهاب أحزانه والجواب يأتي في كتاب الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لما أمر الله تبارك وتعالى عباده بشكره أمرهم سبحانه وتعالى بعد ذلك بالصبر لأن المؤمن بين صراء واجبنا الشكر وبين ضراء واجبنا الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له امر الله تبارك وتعالى عباده بالصبر والصلاه اما الصبر فهو حبس اللسان عن التشكي والقلب عن الجزع والتسخط والجوارح عن بطن الخدود وشق الجيوب الصبر الا ان يكون على طاعه الله عز وجل وإلا ان يكون عن محاربه وإلا ان يكون على اقدار المؤمنة فالصبر اعظم معين على هذه الثلاثة فالإنسان لا يصبر على مشاق الطاعات إلا إذا حبس نفسه على ذلك وصبرها كما أن لا يلأ بنفسه عن المحرمات مع دواعي النفس إلى ذلك إلا بالصبر ولا بد أن ينزل به ما يكره من الاقدار فكان عليه أن يصبر فالصبر لازم لهم في كل حال فإذا فعل قال الله عز وجل ان الله مع الصابرين فاز بمعيه الله تعالى هذه المعيه معية خاصة معية التأييد والنصر والاعانه ولم ولو لم يكن للصبح فضيله الا هذه الفضيله لكفى بها شرفا ان تكون في معيه الله عز وجل وأما الصلاه التي هي صله بين العبد وربه يناجي العبد ربه ويبث اليه شكواه ويتضرع اليه في ليل او نهار هذه الصلاه لها خصيصه في هذا الباب ولذلك امر الله تبارك وتعالى بها وقرنها بالصبر واستعينوا بالصبر والصلاه قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكلنا الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين فأمر الله عز وجل بالتسبيح والتحميد والسجود وأن يكون ذلك في جماعة من أهل الصلاح وذلك لما للصلاه من اثار عظيمه في تخفيف الالام والاحزان ولعلك تلحظ ذلك من سياق الايه فان الله تبارك وتعالى ذكر ما يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم من اذى قوله ثم رتب على ذلك أمره بالتسبيح والتحميد والسجوء وهذه الأمور تشتمل عليها الصلاة يقول بن اليمان رضي الله عنه رجعت ليلة الأحزاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته عليه شمله قد اشتملها وهو قائم يصلي وكان إذا حزبه أمر صلى كان إذا أفزعه أمر أو أحزنه أمر صلى صلى الله عليه وسلم ويقول عليه بما طالب رضي الله عنه لقد رأيتنا ليله بدر، وما فينا انسان الا نائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي الى شجره ويدعو حتى اصبح صلى الله عليه وسلم وتقول ابو سلمه رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أو استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعا ذات ليلة وهو يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن ماذا أنزل الله من الفتن من يوقن صواحب الحجرات يقصد أزواجه صلى الله عليه وسلم كي يصلي. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن الصلاة يستعال بها عند الآلام والفتن والشدائد أيها الاخوه الأحبة ولن يخفف الآلام ويذهب الأحزان أن تبث شكواك إلى غيرك ولكن لمن تبث شكواك إلا بث الشكوى إلى الناس محرمه إلا إذا كانت اخبارا عن الحال فإذا أخبرت عن حالك تستشير حبيبا او صديقا في ملمة نزلت بك او بنيا احاطت بك فهذا لا بأس به وفي صحيح البخاري ان عائشة رضي الله عنها اشتكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجع رأسها فقالت ورأسا وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل انا وراسا ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد رضي الله عنه وهو مريض يعوده فقال سعد رضي الله عنه إني قد اشتد بي الوجع وليس لي من يرثني إلا ابنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم كما أقر عائشة وأبو بكر رضي الله عنه في مرض موته دخل عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فلما رآه ابو بكر جلس فقال له عبد الرحمن اصبحت بارئا فقال اني والحمد لله على ما تراني وجعا فهذا جائز بشروطه من غير تسخط ولا جزع وما يقول الإمام بن القيم رحمه الله يقول إذا كان الصبر حبس اللسان عن التشك والقلب عن الجزع والجوارح عن شق الثياب ولطن الخدود فإن لا يضاد أي الصبر على هذه الجملة أي على هذا التعريف ومن ذلك الشكوى إلى الخلق فإنك إذا اشتكيت إلى الخلق فقد شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك أن إذا كان اخبارا عن الحال فهذا لا بأس به وإنما تبث شكواك. إلى الله عز وجل تبث الامك واحزانك الى من يعلم سرك ونجوات اذا داهمتك هموم الحياه ومسك منها عظيم الضرر وذقت الامر حتى بكيتك وكاد فؤادك اين الفجر وسدت بوجهك كل الدروب واوشكت ان تسقط بين الحفر فينل الى الله في لهفه وبث الشكاك لرب البشر اذا فعلت ذلك استجاب الله تبارك وتعالى دعاك وقد سمع نجواك سبحانه وتعالى اذا شكوت الى الله عز وجل ما نزل بك من الخطوب وما احزنك من القروب فان الله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر كما قال تعالى أمن يجيب المضطر إلى دعاه إذا سدت في وجهك الأبواب فاطرق باب الله عز وجل فإنه لا يخيب من رجاء هذا هو حال أرباب الهمم العالية من الأنبياء والمرسلين والصالحين هذا نوح عليه الصلاة والسلام لما آذاه قيله واشتد آذاه ماذا كان برهم قال إلي مغلوب فانتصر قال الله عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء من وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحمى النام على ذات الواح ودسر تجري بأعيننا فكذا فكذا نجى الله تبارك وتعالى منيحا ولقد ارسلنا ميحا الى قومه فلبث فيه الف سنه الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهي ظالم فانجيناه اصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين وهذا نبي الله زكريا عليه الصلاه والسلام لما خاف ان تنقطع الدعوه الى الله عز وجل بعده لأنه ليس له من يرثه اي يرثه في العلم والدعوه الى الله عز وجل والا فالانبياء لا نورثون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقه إني وهن العضل منه واشتعل الرأس شيبا ولم أكن ببعائك رب شقيا وإني شفت الموالي من ورائي وكانت امراه عاقرا فهدل من ذلك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب ربيا. خشى زكريا عليه الصلاة والسلام أبناء علمته أن يضيع الدعوة بعده، فسال الله عز وجل ولا من يرثه؟ وكان زكريا عقيما. لا يوجد له وقد كبرت سنه واشتعل رأسه شيبا ووهن عظمه ومع ذلك لما رفع أكف الدراعة إلى الله عز وجل وقال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ولهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا سارعون في الخيرات ويبعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وأن نبي الله يوس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما صار في بطن الحوت لم يكن هناك أحد من البشر يمكن أن يبث إليه شكواء. ولا أن يدلي إليه بنجواه فتوجه إلى الله عز وجل وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت الظالمين فأقرى لله عز وجل بالألوهية الكاملة ونفى عنه ونززه عن كل نقص معيب واعترف بذنبه فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون قال الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الهم وكذلك منج المؤمنين أي كما أنجيناه وهو في هذه الظلمات ذله الليل وذله البحر وذله بطن الحوت كما انجيناه ننجي كذلك من كانوا على شاكلته من المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وأن ايوب عليه الصلاه والسلام فقد اشتد به المرض ثماني عشر سنه حتى رفضه القريب والبعيد حتى قال بعض الناس ان ايوب قد اذنب ذنبا عظيما ولذلك فهو لا يعافى منه فتنجه ايوب عليه الصلاة والسلام إلى ربه سبحانه وتعالى فقال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثل من معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ذكرى لكل عابد لكل صالح اذا تذكر انه سبحانه وتعالى هو الذي كشف عنه البلاء لجا اليه وحده سبحانه لا لأحد سواه يعقوب عليه الصلاه والسلام لما طال عليه غيبه ولديه واشتدى حزنه وبيضت عيناه من الحزن فهو كبير قال إلا ما أشك بثي وحزني إلى الله فشكا وبث حزنه إلى الله عز وجل فاستجاب الله تبارك وتعالى له وجمع بينه وبين ولديه الخليل ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما اجمع قومه امرهم على ان يقتلوه حرقا لأن يقذفوه في نار عظيمه قال كلمته الشهيرة حسبي الله ونعم الوكيل فقال الله عز وجل النيار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قال ابن عباس رضي الله عنهما حسب الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم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 الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى انبيائه ورسله سبحانه وتعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم أيها الإخوة الأحبة ينبغي لمن أنزل حاجته بالله عز وجل الا يتعجل الاجابه بل عليه ان يصبر صبرا جميلا لي ليس فيه شكوى وليس فيه تسخط عليه كذلك ان يظهر افتقاره حال دعائه لربه سبحانه وتعالى ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين عليه كذلك اليقن بان الخلق لا يملكون له ضرا ولا نفعا وأنه اذا اشتكى الى الخلق فانما يشتكي الى من لا يملك لنفسه كشف الضر ولا تحويلا قال بعض السلف اذا شكوت إلى الخلق فقد شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك وقال رجل من السلف لابن اخيه وقد اشتكى وجعا في بطنه فنهره وقال له يا ابن أخي لا تشتكي إلا إلى الله فإن الناس رجلان صديق يسئه ما تشتكي منه وعدو يسره لا تشتكي منه ايها الاخوه الاحبه الشكوى الى الله عز وجل ليست ضعفا وانما هي قوه فقوة العبد في عبوديته لله عز وجل والشكوى إلى الله عز وجل هي لب العبودية أن تتوجه بكليتك إلى الله سبحانه وتعالى وأنت تعلم أنه هو الذي يكشف الضر وان يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو فإن يمسست الله بدرش بأي درش فلا كاشف له إلا هو أي إلا هو سبحانه وتعالى وحده فإذا سدت في وجهك الأبواب فتوجه إلى الله عز وجل إذا يئست من الخلق فلا تيأس من الخالق سبحانه وتعالى بل لا ينبغي للعبد ان ينزل حاجته بغير الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله تعالى أو شكى أن يرزقه برزق عاجل أو آجل سبحانه وتعالى يقول الإمام الثيوية رحمه الله وإذا ظن العبد أن الناس يمكن له أن يرزقوه أو ينصرون أو يهدون فقد وقع في قلبه من التعلق بهم ما ينافي عبودية على قبل تعلق قلبه بالخلق فلا يبدع للانسان أن يعلق قلبه بالله إلا بالله سبحانه وتعالى فإذا رأى الله تبارك وتعالى ملك إقبالا عليه أقبل سبحانه وتعالى عليك وأعطاك سؤلك وكشف ضرك، وأذهب همك وكشف غمك فهو سبحانه وتعالى خير مسؤول وأعظم مأمول لم إلا نسألك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 لهم نحفظ مصرى وأهلها بكل مكروه وسوء لهم نحق دماء المسلمين لهم ألف بين قلوبهم اللهم وحد كلمتهم اللهم اجمعهم على الحق يا رب العالمين اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن لا هم جلبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن لا هم جلبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حيا الصلاة، حيا الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.